un لَنْسَ عَلَى الْأَرْضِ مَا حَرَجُوا وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُوا وَلَا عَلَى الْمَنِيضِ حَرَجُوا وَمَنْ وليعذبه عذابا أليما لقد رأي ki وَأَنَا أَرَى أَنْتَ قَدِيرٌ عَلَىٰ ذَا فَضْلٍ أَحَاطَ بِكَ Voilà.